بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما يراكن الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليه المقصده في عمد ممدده